أو ستمائة ستة. سبعة وثمانون. ماضي الأفعال المساعدة واحد. ماضي الأفعال المساعدة واحد. مرفمة، دجي بوليفمة لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. نعم، مرفمة، لقد كان علينا, علينا نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. نيء مرفمة دقيز مية سدوفته. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. مرفت لداي بلاتي تسمتكم؟ هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ مرفته لي دبلاتي تفلس. هل كان عليكم أن تدفعوا رسما دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسما دخول؟ مرفته لي دبلاتي تكازن. هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ كوي مورشة دس بوز درفي. من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كوي مورشة دسيودي رانودوما. من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ кой мураше да го عليه أن яхоз القطار؟ ман аллذي кад тоџаб عليه ан яхоз алкитар ние несакавме да останеме долго лакад ардна алла نبка тавилан лакад <تصفيق> ني نيساكفمة لقد أردنا أن لا نشرب شيئا لقد أردنا لا نشرب شيئاً. نية لقد أردنا لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج yas، شتوتوك ساكف دا تليفونيرم. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالtelephone. yes، ساكف دا تاكسي. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. ياس <تصفيق> إيمانو سقف <تصفيق> دباتوهم دوما. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت <تصفيق> تحديدا أن أذهب إلى البيت. يا سمسلف دك سكشة ديا بوفيكش فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. ياس ميسلف. دك ساكش د بوفكش إنفماتي. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. ياس ميسلف. دك ساكش د نارتشش بيتزا. فكرت. أنك أردت أن تطلب بيتزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا